حقيقة. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها حديث التوبة إنابة يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويراني أطع روقيا في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصلي ويرى مكان المشي من أقدامها وخطيطها في مشيها المستعجلي اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأولي حديث التوبة تذلل يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه حديث التوبة تذكر ضعوا خديه على لحدي ضعوه ومن عفري التراب فواسدوه وشقوا عنه أكفانا رقاقا وفي الرمس البعيد فغيبوه حديث التوبة دمع يا فارج الكرب الضيقى الحوالي عمر العبدك بل فرج وتعجيله وجلال أمور المعضلة والجلالي عن كل عبد مسلمي دعيله وجلال أمور المعضلة والجلالي عن كل عبد مسلمي دعيله صلاة ربي عد رملي السهلي بيانات للإنتاج الإعلامي والتوزيع. ببريدة تقدم حديث التوبة للشيخ عبد العزيز الأحمد. الحمد لله معزما أطاعه واتقاه ومدلا من أضع أمره وعصاه مجيب دعوة الداعي إذا دعاه وهدي من توجه إليه واستهدأ. ومحقق رجاء من صدق في معاملته ورجاه من أقبل إليه صادقا تلقاه ومن ترك لأجله أعطاه فوق ما تمناه ومن لاذ بحماه حماه ومن توكل عليه كفاه أحمده حمدا يملأ أرضه وسماه وأشكره على جزيل فضله وسوابغ نعماء وأشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعه ده وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لهم من الله من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة يا ربي إن عظمت الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا أردت يدي فمن ذا يرحم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي فمن الذي يرجو المسيء المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم عباد الله كلنا ذو ذنوب وأخطاء فمن منا لم يعص الله تعالى بأنواع شتى من الذنوب والخطايا ومن منا لم يسرف على نفسه بالمعاصي والرزايا إنه باب كلنا ولجناه وخضم جميعنا خبناه وكأس كلنا تجرعناه كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أيها المذنبون وكلنا كذلك وعيا أيها العصاة ونحن من أولئك لا تنظروا إلى الصغر الخطايا ولكن انظروا إلى عظمة من عصيتم رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عسيانها أين المفر من وحشة الذنوب وأين المهرب من عواقب الخطايا الله إلى الله إني لكم منه نذير مبين أيها العاصي تذكر تذكر قبل أن ترتكب ذنبا وإذا وقعت في الإثم تذكر وإذا تبت إلى الله تذكر بنعمة الله عليه وتذكر نعمة الله عليه تذكر أولا وقبل كل شيء مراقبة الله لك تذكر أن الله يراك فهو العليم الخبير يعلم ما تسرون وما تعلنون يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي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 تذكر أن الله تعالى نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك فلا تكن وليا في العلانية عدوا لله في السر فهو بكل شيء محيط تتوارى بجدران البيوت عن الوراء وأنت بعين الله لو كنت تنظر وتخشى عيون الناس أن ينظروا بها ولم تخشى عين الله والله ينظر راود رجل امرأة في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ. حيث لا يراهم إلا من خلقهم وسواهم ونسي أن من يمشي في النهار كمن يسري في الليل عند الله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به فقال لها من بعد ما تمنعت منه خشية لله من يرانا إلا هذا الكوكب فقالت له في يقظة وإيمان فأين مكوكبها أين الله؟ تذكر أن الله يراك فاحذر كل الحذر أن تجعله أهون الناظرين إليك وأحتر المطلعين عليك تذكر عظمة الله تعالى من أنت أيها المسكين حتى تعصي رب الأولين والأخيرين وقيوم السماوات والأراضين ورب العالمين من أنت أيها الضعيف حتى تعصي القوي ولا أقوى من خالق ولا ضعيف أضعف من مخلوق ولا مهرب من الله إلا إليه تذكر عظمة العظيم سبحانه وبحمده قبل الوقوع في المعصية من تذكر عظمة العظيم سبحانه وبحمده قبل الوقوع في المعصية فطر قلبه وانصدع وداب خشية لله وانخلع تذكر أنك تعصي من ملأت كل شيء عظمته وقهر كل شيء ملكه وأحاطت بكل شيء قدرته. وأحصى كل شيء علمه من بيده مقاليد الأمور وأمره بين الكاف والنون قال الفضيل بقدر ما يصغر الدنب عندك يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله ما لكم لا ترجون لله وقارا تذكر نعم الله علي فهو الذي خلقك فسواك فعدلك خلقك من عدم وشفاك من سقم وأسبغ عليك وافر النعم أطعمك من جوع وكساك من عري وآواك من ضمأ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فَكَيْفَ يَا عَبْدَ اللَّهِ تُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَفَضْلَهُ وَجُودَهُ عَلَيْكَ جُحُودًا وَنُكْرًا إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَرَّغَهَا فَإِنَّ الْمَعَاصِي تُزِيلُ النِّعَمَ وَحُطُّهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَمِ إذا حدثت نفسك بالمعصية وهمت بالخطيئة فقل لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون أيها العاصي تذكر تذكر يوم تشهد عليك الشهود وتفضحك فيه الجلود يوم تشهد عليهملسنتهم وايديهم فأين يكون حين اذ مهربك وما هو المنجى لك وإنا أين يكون الملتج والشهود منك والشهادة عليك الشهود منك والشهادة عليك تذكر أيها العاصي أن كل صغير وكبير مستطر سترى كل ما عملت في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه الله ونسوه يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني تذكر أيها العاصي كتاب يبسط وينشر بين يديك وكل ما فيه لك أو عليك فأعمل وقل ما يرضيك أن تراه يوم أن تلقى الله في ذلك اليوم الذي توضع فيه الموازين وتنشر فيه الدواوين فآخذ كتابه بالشمال وآخذ كتابه باليمين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمضرأ كتابي أما الآخر واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابا ايها العاصي تذكر تذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وكفاه بالموت واعظا فان الموت هو, فإن الموت هو الخطب الأفضع والأمر الأشنع والكاس التي طعمها أكره وأبشع وإنه الحادث الأهدم للذات والأقطع للراحات والأجلب للكريهات فإن أمرا يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك لهو الأمر العظيم والخطب الجسيم وإن يومه له اليوم العظيم وتمس القول الشاعر كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبوني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرد الطب هذا اليوم ينفعني واشتد نزع وصار الموت يجذبها من كل علق بلا رفق ولا هواني واستخرج الروح مني في تغررها وصار في الحلق مرن حين غررني وغمضون وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجد في شر كفني وقام من كان أول الناس في عجل إلى المغسرين ياتيني يغشنونني وقع علي يا قومنا ابغ غاسلا حذقا حرا اديبا اريبا عارفا فطني فجاءني رجل منهم فجلدني من الثياب واعراني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعاران وأفردني وأنزلوني على الألواح منفرداً وصار فوق خرير الماء ينظفني وأنزلوني على الألواح منفردا وصار فوق خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فقي وغسلني غسلا ثلاثا وناد القوم بالكفني وألبسوني ثيابا لا كموم وصار زاد حنوطا حين حنطني وقد وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصال ثم وادعني وألبسوني ثيابا لا كموم لها وصار زاد حنوطا حين حنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصال ثم وادعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا وحدا منهم يلاحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني فقام محترما بعزم مشتملا وصف فالف من فوقي وفارقني وقال هل عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذل منني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني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 وَهَالَنِي الصُّورَةُ فِي الْعَيْنِ إِذْ نَظَرَتْ مِنْ هَوْلِ مَطْلَعٍ مَا قَدْ كَانَ أَدْهَشَنِي مِنْ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ مَا أَقُولُ لَهُمْ مِنْ مُنْكَرٍ مَا أَقُولُ لَهُمْ إِذْ هَالَنِي مِنْهُمَا مَا كَانَ أَفْزَعَنِي فامنن علي بعافو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مال بعد من صرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوا الدنيا بأجمعها بغير الزاد والكفن خذي القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا نفسك فعني العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعن الله يرحمني إخواني جدير بمن الموت مصرعه والتراب مرجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده ألا يكون له فكر إلا في الموت ولا ذكر إلا له ولا استعداد إلا لأجله ولا تدبير فيه ولا تطلع إلا إليه ولا تعريج إلا عليه ولا اهتمام إلا به ولا انتظار ولا تربص إلا له وحقيق أن يعد نفسه من الموتى ويراها في أصحاب القبور فإن كل ما هو آت قريب قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى واد من الغيب والشهادة العجب أننا, العجب أننا لا نعتبر فما بالنا لا نتعض بمن بموت محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين نظن أن مخلدون هيهات هيهات هذا الحبيب حبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت جعل يدخل يديه في ركوة ماء ويمسح بها وجهه الشريف ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب يده ورفعها فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده ولما رأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يغشاه قالت واك فَقَالَ فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم ولما حضرت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الوفاة قال أقعدوني فأقعد فجعل يسبح الله تعالى ويذكره ثم بكى كثيرا قيل له تذكر ربك يا معاوية بعد الهرم والانحطاب ألا كان هذا وغض الشباب نظر الريان وبكى حتى على بكاء، وقال يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك ولما حضرت المأمون الوفاه أمر, أمر بحل ما على دابته أمر بحل ما على دابته ففرش له فاتجع عليه وهو في سكرات الموت ووضع الرماد على رأسه وجعل يقول يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زاد ولما حضرت معاذ بن جبل الوفاة بكى وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سكرات الموت أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار ثم قال مرحبا بالموت زائر مغيب وحبيب جاء على فاقه اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا طول البقاء فيها لكريل الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لطول ضم الهواجر وقيام ليل الشتاء ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق النكر ولما حضرت أبد الوداع الوفاء جعل يجود بنفسه ويقول جعل يجود بنفسه ويقول ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه ثم قبض رضي الله عنه أيها الحبيب تذكر أن لخروج الروح آلاما وشدائد فهي تنزع من الجسد وتجذب معها العروق والأعصام ألم ترى أن الميت ينقطع صوته وصياحه من شدة الألم إنه مشهد مؤثر وموقف لن يتكرر إنها والله ساعة مهولة ذات شديد وما بعدها إلا وعد أو وعيد لو تفكرت في حلولها وأنت في نعيم وهنا لتكدرت حياتك ولهانة الدنيا عندك وصغر عظيمها في عينيك ولتبدل فرحك حزنا وسعادتك كذرا كيف لا وأنت تفارق المال والولد والأحباب والص إلى دار الجزاء والحساب أهوال تهون عندها أهوال حتى تنتهي في رحلة طويلة شاقة أهوال تهون عندها أهوال حتى تنتهي في رحلة طويلة شاقة إلى أحد الفريقين فريق في الجنة وفريق في السعيد عش ما بدالك سالما في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بما اشتهيت لدى اللواح وفي البكور فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حاش خرجت الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور، أيها العاصي تذكر القبر ووحشته، تذكر القبر وظلمته، تذكر القبر ووحده، تذكر القبر وظلمته تذكر القبر ووحدته تذكر القبر وظلمته ضعوا خدي على لحدي ضعوه ومن عفري التراب فواسدوه وشكوا عنه أكفانا رقاقا وفي الرمس البعيد فغيبوه فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه وقد سالت نواظر مغلتايه على وجناته وانفظ فلو أبصلتموه إذا تقامت صبيحة ثالث أنكرتموه وقد سالت نواضر مقلتيه على وجناته وانفع النفوه وناداه البلا هذا فلان هرموا فانظروه التعارفوه حبيبكم وجاركم فنسيتموه أيها العاصي كما آن لك بعد كل هذا أن يخشع قلبك لذكر الله وأن تستجيب ليداء الله فلم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إخواني طريق الوصول إلى الجنة وأنهارها طريق محفوف بالمكاره وهو عقبة ومرتقى صعب لا يتجاوزه إلا كل مخف من الذنوب والسيئات فالجنة سلعة الله فالجنة سلعة الله الغانية ومهرها الإيمان الصادق والعمل الصالح والخوف من كل زلل والرجاء مع إحسان العمل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والمجاهدة في غير ملل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني وكذلك من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وجنبنا الخطايا والجنوب والموبقات ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آخ الكريم فإن النفوس بعد هذا الحديث الإيماني تقترب من ذي الجلال والإكرام وتبتعد عن أسباب الذنوب والآثام وها نحن ننقل إليك صورة استجابة شاعر لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذهاب وإياب في هذه الدنيا وكل هذه القصيدة توبة ولدم وإقبال وبكاء وابتهال ودعاء وقد عنوينت بالتوبة فإلى القصيدة. يا الله يا والي ولي يا خير الكشف الجليلة المالك المعبد محصر لمالي الكون والدنيا وما بع فيه له ما له أول ما كان ملكه ما يا والخلق ما تفعل بل أمره فعيل يا الله يا والي على كل ولي يا خير من يدع الكشف الجليل المالك كالمعبود محصر مالي الكون والدنيا وما باه فيه له ما كان له أول مكان تالي ملكه دبر بعلاماته يبيله يقضي ويمضي قادر ما يبالي والصالق ما تفعل بل أمره فعيله ما له شريك جل فوق امتعالي علمه حاطب دقها والجنين أشهد فلا غيره لا هين رب سواها اخشاه وارجي لنيله يا واحد فوق السماوات عالي من سطوتك للخلايق ذنيله يا فارج الشد الضيق الحوالي افريج العبدك يا منجي خليله انظر بعينك يا إلهي الحالي طال غريب والمصابي وحيد ما غير ظلك ظلالي لي ما لي غير عزك وسيله يا راحل ارحم شيبتي يا جبر عثرتي في شيده ناظر لا تواخذا فيما ولا عمال لا من خوالي لا من صديق بل وزاين شكيله لو كان ما يجلس والله جالي ما شفت عبد هرجت اللي جميله اتقطعت وذمل العرى والمدالي من جملت الخلان والمستخيله قضيت من المخلوق محدم بقالي إلا أنت ياللي ما يخلي عميل عدوني كل الناس شردوا شمالي وانا بقى غيرك دارا نلتجي له شافوني مدلول محيد وخالي يقلالي من الفزعة موميش ليلة وانا بيعون الله امتاني نحبالي متجود بحبال من شال لو كان كل الله صديقين موالي أخوار وقربين ولحدين قبيله أنا لي اللي سابنه ما يسألي جزد العطام للجسوم العليلة إلى دعوة يانهم فالزبالي رفعت طرف وقمت اشتكي ولا تنادوا بينهم لان علي ناديت باسمك يا منشا المخله من لادبك مصارب الضيق تالي يصير الاول لو ضام هزيله انا ادخلك يا عزيز الجلالي انا ادخلك يا عزيز الجلالي حشاك كرم جدك ضي عميلي تايهتي من غيرك بحالي يومالي زبان زب انت نابه مك من كل ملي مشى لخلقك لا يدن بيته وماني ذلك شامخ ينعني لي يا رب ما لي غير جدواك وردي وإن كان خلى فلالي عادله يا عالم بالمخطيه والعدالي تشوف ما لي غير عدلك وسيله يا عالم بالمخطيه والعدالي تشوف ما لي غير عدلك وسيله فلا تواخذني بماضي يفعل لي يا ساتر العورات مخفي الجميله يا ساتر العورات مضفر جميلة لو كان ذنب راجح بالجبالي عفوك عظيم ليس ذنب عديله أطلبك تقبل تبتي عن خمالي وأطلبك عني كل كرب تزيله وأطلبك تغفر لي وتصلح عمالي يمزى بنا الخايف لابادي حيله مولى إلى ملجى ولا من تجالي إلا أنت يلي ما يضيع مولاي لا ما ولا من تجالي إلا أنت يلي ما يضيع نزيله يا فزعة المضيوم من شال خيالي يا فارج الشدة لو هي ثقيلة ما مالي من يرد المقاري لحد يبيق يشيل ولا أحد غيرك عليه اتكالي إلا انت يا من جدري كذبنا تنظرني وتسمع مقالي ما خاب عبد يدري انك وكينه يا سامع بل الحسن مالي وصوتي يونس بل بحورات طويلة يا سامع بل الحسن مالي وصوتي يونس بل بحورات طويلة دعاه ضرب الموج مثل الجبال دعاه ضرب الموج مثل الجبال فوق هجيب الدعوه تهيت في ذلك باسمك العظام الجزالي ادعوك باسمك العظام الجزالي وابحج لك من فضيلة وبحق عظمة قدرتك والجلال وبحق نورك والخصال الجميلة تزي. ليك كربة علينا اذكي علي تزي لك ربات علينا اذكي علي لست ما لا سوى الله دليل لي لست ما لا سوى الله دليل لي على قلب يجول يجتوالي يم الله وعد سكن جفيله اسرع علينا يا قريب النوالي لا رجع الشد علينا طوينا يا فارج الكرب الضيق الحوالي عمر العبدك بالفرج وتعجيله يا فارج الكرب الضيق الحوالي عمر العبدك بالفرج وتعجيله وجلا الامور المعضله والجلالي عن كل عبد مسلم يدعي له لنور المعضل والجلال العباد المسلمين دي عيلاه صلات ربي عد رملي سهلي على نبي وضح الله دني دي صفات قريش اللي نشبل عدلي نبينا المعصوم عن كل ميل صفات قريش اللي نشبل عدلي نبينا المعصوم عن كل ميل أما تفرجها عزيزة الجلالي في الاقتبال طالش وقمت الدعين صلاة ربي عد رمل السعالي على نبي وضح الله دليله صفوات قريش اللي شاب العدالي صفوات قريش اللي شاب العدالي نبينا المعصوم عن كل تم تفرجها عزيزة الجلالي تم تفرجها عزيزة الجلالي في ريح تبطر شكم تدعي له صلاة ربي عد رمل السهالي على نبي واضح الله دني صفا تقريش اللي من شبل عدني لبين المعصوم عن كل مده تمى تفرجه عزيز الجلالي في احتبطارش وقمت ادعي له تمى تفرجه عزيز الجلالي في احتبطار هذا ابتهال الشاعر وهذا الذي يرجو الإجابة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال نسألك بعزتك نحن الأذلاء بغناك نحن الفقراء بقوتك نحن الأذلاء. إلهنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في نجج المعاصي والآثام نحن الفقراء إليك الأسراء بين يديك لمعروفك اتعرضنا ولبابك قرعنا ومن فضلك سألنا فارحم اللهم خضوعنا فارحم اللهم خذعنا فارحم اللهم خذعنا فارحم اللهم خذعنا واجبر كسر قلوبنا ونفس الله هم كروبنا وفرج اللهم همومنا واختم بالصالحات أعمالنا وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع ببريدة هاتف رقم ثلاثة فاكس رقم صفر ستة ثلاثة ثمانية واحد تسعة سبعة سبعة تسعة صندوق بريد خمسة ستة أربعة ستة الإخراج الصوتي والهندسة الصوتية مهندس الصوت طارق جابر حقوق النسخ محفوظة ونحذر من نسخ هذا الشريط وأخيرا أخي المستمع الكريم كم يسعدنا ويشرفنا نقدك الهادف البناء ومشاركتك الإيجابية واقتراحاتك النافعة المفيدة على صندوق بريد المؤسسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته